على شفيف العبرة وتراتي الحزن يتهاد الصوت ويأخذ شكله الموجع في الأعماق هذه هي الزهراء هذه هي الإيقاعات المتسامية نحو الملكوت تترجم الإحساس إلى عبرة والعبرة إلى عبرة مع الزهراء في تراتيل الحزن شعراً وصوتاً وهي تستبق الزمن وتضعن قبالة محيط الحسين وحنين الزهراء على شفيف العبرة نمضي مع الزهراء وهي تواجه رمال كربلا تحتضن جسد الشهيد وجسد العبرة مع الزهراء في حسينها ومع الحسين في حزن زهرائه دار النبوة من انتاج شركة الهلال الهندس الصوتية نزار تارك والإخراج لهاني اسماعيل